وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعسني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النزير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق الشرح قولوا وإني أنا النزير العريان قال العلماء أصله أن الرجل إذا أراد إنزار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم قالوا إنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا فهو أبلغ في استحساسهم في التأهب للعدو قولوا فالنجاء أي النجاة. النجاء قولوا فانطلقوا على مهلتهم ومعناه ساروا من أول الليل قولوا فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم أي استأصلهم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مسل ومسل أمتي كمسل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخز بحجزكم وأنتم تقحمون فيه الشرح قولوا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وفي رواية الدواب والفراش وفي رواية أنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها وفي رواية وأنتم تفلتون من يدي أما الفراش فقال الخليل هو الذي يطيرك كالبعوض. وأما الجنادب قال أبو حاتم الجندب على خلقة الجراد له أربعة أجنحة كالجرادة وأصغر منها يطير ويصر بالليل صرا شديدا وقيل غيره أما التقحم فهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت والحجز جمع حجزة معقد الإزار والسراويل ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة الشرح الحديث فيه فضيلته صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها فإذا أراد هلكة أمّة عذبها ونبيها حي فأهلكها فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره باب إثبات حوض نبينا صلى الله وسلم وصفاته عن سهل قال سمعت النبي صلى الله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شربا ومن شرب لم يضمأ أبدا وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم وفي رواية لأبي سعيد الخدري إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء يعني كل ضلع أدتاني مربع وماءه أبيض من الورق الورق اللي هي الفضة وريحوه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يزمأ بعده أبدا وفي رواية عقبة بن عامر إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وفي رواية ابن عمر إن أمامكم حوضا كما بين جرباء أذرح فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يزمأ بعدها أبدا وفي رواية أبي زر يشخب فيه مزابان من الجنة، يعني الماء الآتي للحوض آتي من الجنة. يشخب فيه مزابان من الجنة، من شرب منه لم يضمر، عرضه مثل طوله، ودي بتفسر زواياه سواء يعني عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفي رواية أنس ما بين ناحيتي حوض كما بين صنعاء والمدينة طبعا أسام البلاد دي في بلاد نعرفها وبلاد ما نعرفهاش اللي احنا نعرفه صنعاء المدينة ده عرض الحوض كهذه المسافة يعني الشرح قال القاضي عياد رحمه الله احاديث الحوض صحيحة والايمان به فرض والتصديق به من الايمان وهو على ظاهره عند اهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه قال القاضي وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة قولوا أنا فرطكم على الحوض قال أهل اللغة الفرط بفتح الفاء والراء هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها ونحوها من أمور الاستقاء فمعنى فرطكم على الحوض يعني سابقكم إليه قال القاضي ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب وبعد النجاة من النار، فهذا هو الذي يز، فهذا هو الذي لا يضمأ بعده. قولوه حوض مسيرة شهر وزواياه سواء. قال العلماء معناه طوله كعرضه وفي رواية أبي زر عرضه مثل طوله قوله ماؤه أبيض من الورق وهو الفضة قوله كيزانه كنجوم السماء وفي رواية فيه أباريق كنجوم السماء وفي رواية لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره وأنها أكثر عددا من نجوم السماء ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك. فالورض الشرع به مؤكدا كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء قولوا وإن عرضه ما بين أيلة إلى الجحفة وفي رواية كما بين جرباء وأذرح وفي رواية من مقام إلى عمان وفي رواية كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وفي الرواية كما بين صنعاء المدينة جرباء أزرح هما قريتان بالشام بينهما مسيرة سلاسة, سلاسة ليالي أما أيلة فهي مدينة معروفة في الشام على ساحل البحر وأما الجحفة وهي بنحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة قال القاضي عياض وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة بل في أحاديث مختلفة الرواه عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل هو للإعلام بعظم هذه المسافة وبهذا تجمع بين الروايات باب إكرامه صلى الله وسلم بقتال الملائكة معه عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجليني عليهما سياب بياض سياب بياض ما رأيتهم قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام وفي الرواية الأخرى أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره يقاتلان عنه كأشد القتال الشرح الحديث فيه كرامة النبي صلى الله سلم على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن الملائكة تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر وهذا هو الصواب وفيه فضيلة السياب البيض وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة باب شجاعته صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر الحديث فيه بيان ما أكرمه الله تعالى به من جميل الصفات وأن هذه صفات كمال قوله لم تراعوا أي روعا مستقرا أو روعا يضركم وفيه فوائد منها بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس وفيه بيان عظيم بركته عليه الصلاة والسلام ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطئ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وجدناه بحرا أي الفرس ومعنى بحرا أي واسع الجري وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك. وفيه جواز العارية ومعنى العارية استعارة الفرس وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك وفيه استحباب تقلد السيف في العنق واستحباب تبشر الناس بعدم الخوف إذا ذهب باب جوده صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان ان جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والمراد بالريح في إسراعها وعمومها وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله سلم ومنها استحباب إكسار الجود في رمضان ومنها استحباب مدارسة القرآن باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا وفي رواية ولا عاب علي شيئا وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا الشرح في هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحلمه وصفحه باب في سخائه صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وعن أنس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه فقال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها وعن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان ابن أمية مئة من النعم ثم مئة ثم مئة قال ابن الشهاب حدثني سعيد ابن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه. عليه الصلاة والسلام عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر بعده، فأمر مناديا فنادى من كانت له من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليأتي، فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحسى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها يعني زي ما الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا يعني وفاء بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرح في هذا كله بيان عظيم سخائه عليه الصلاة والسلام وغزارة جوده ومعناه ما سؤل شيئا من متاع الدنيا وفي هذا إعطاء المؤلفة ولا خلاف في إعطاف ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين لكن هل يعطون من الزكاة فيه خلاف الأصح عندنا إنهم يعطون من الزكاة ومن بيت المال والثاني لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة لأن بيت المال متنوع المصادر يعني ليس فيه زكاة فقط وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة وفي إعطائهم من غيرها خلاف الأصح عندنا لا يعطون لأن الله تعالى قد أعز الإسلام من التألف أو أعز الإسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين ومعنى فما يلبس بعد إسلامه إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه والمراد أنه يظهر الإسلام أولا للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبس إلا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها وفي حديث جابر إنجاز العدى أو يعني مقصود بالعدى الوعد يعني قال الشفعي والجمهور إنجازها والوفاء بها مستحب لا واجب وأوجبه الحسن وبعض المالكية باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليل غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبي سيف مسك أو أمسك أمسك الدخان يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدع النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي أو ما ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إن بك لا محزونون وفي رواية ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إبراهيم استرضاً له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن وكان صيروه قينا حداد يعني عن دكور ودخان فيأخذه فيقبله ثم يرجع فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات وإنه مات في السدي يعني مات في سن الرضاع وإن له لز وإن له لزئرين تكملان رضاعه في الجنة يا سلام يعني له مرضعتين في الجنة من وعن عائشة قالت قد مناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون الصبيانكم فقالوا نعم فقالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة وعن أبي هريرة أن الأقرع ابن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم وفي رواية من لا يرحم الناس لا يرحمه الله القين بفتح القاف الحداد الحداد اللي عنده كور بسخن حديد وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته وجواز التسمية بأسماء الأنبياء وفيه استتباع العالم والكبير بعض أصحابه إذا ذهب إلى منزل القوم وفيه الأدب مع الكبار قوله وهو يكيد بنفسه أن يجود بها ومعناه وهو في النزع وفيه جواز البكاء على المريض والحزن وأن ذلك لا يخالف الرضا لا يخالف الرضا بالقدر بل هو رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما المزموم الندب والنياحة والويل والسبور ونحو ذلك من القول الباطل ولهذا قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وممكن تكون تشكلها ولا نقول إلا ما يرضى ربنا يعني كده صحة وكده صح ممكن تقول لا نقول إلا ما يرضى ربنا وممكن تقول ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وفيه بيان كريم خلقه عليه الصلاة والسلام ورحمته للعيال والضعفاء. هذا شغلة طوال ما يسمع سويس. آه. لما رضى عنه. أيه. وفيه جواز الاسترضاع. قوله وإنه مات في السدي معناه مات وهو في سن رضاع السدي. وأما الظئر وهي المرضعة. التي ترضع ولد غيرها وزوجها زئر لذلك الرضيع فلفظة الزئر تقع على الأنس والزكر ومعنى تكملان رضاعه أي تتمانه سنتين فإنه توفي وله ستة عشر شهرا فترضعانه بقية السنتين باب كسرة حيائه صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه وعن عبد الله بن عمرو أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا الشرح العزراء البكر والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت مقصود بالبيت الحجرة يعني الحجرة تسمى بيت ومعنى عرفنا الكراهة في وجهه أي لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته وفيه فضيلة الحياء وهو من شعب الإيمان وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير وهو محسس عليه ما لم ينتهي إلى الضعف يعني الحياء خير ما لم يكن ضعفا وما لم يمنع واجبا وما لم يحجز عن حرام يعني ما فيه حياء جبلي وفي حياء شرعي الحياء الجبلي حينما يحمل صاحبه على ألا يطلب بحقه يبقى حياؤه يخالف الشرع قوله لم يكن فاحشا قال القاضي أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد قال الطبري الفاحش البزيء وقال ابن عرفة الفواحش عند العرب هي القبائح الحديث وفيه الحس على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وصفة أوليائه قال الحسن البصري حقيقة حسن الخلق بزل المعروف وكف الأزى وطلاقة الوجه وقال القاضي عياض هو الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلص والغضب والمؤاخزة قال وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق هل هو غريزة أم مكتسب قال القاضي والصحيح أن منهما هو غريزة يعني جبل لفطري ومنه ما يكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره والله تعالى أعلم باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سامرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاة الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم الشرح الحديث فيه استحباب الزكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر قال القاضي هذه سنة كان السلف أهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم وجواز الضحك والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته قال ويكره اكسار الضحك وهو في أهل المراتب والعلم أقبح والله تعالى أعلم باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشه رويدك رو رويدك سوقا بالقوارير وفي رواية ويحكي أنجشه رويدا سوقك بالقوارير وفي رواية يا أنجشه لا تكسر القوارير يعني ضعفت النساء الشرح قال العلماء سما النساء قوارير لضعف عزائمهن تجبيهن بقارورة الزجاج لضعفها وإصراع لانكسار إليها واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين زكراهما القاضي وغيره أصحوهما عند القاضي وآخرين أن معناه أن أنجشا كان حسن الصوت وكان يحدو بهن وينشد شيئا فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حذاؤه فأمره بالكف عن ذلك ومن أمثالهم المشهورة الغناء يقصد الغناء يعني رقية الزنة قال القاضي هذا أشبه بمقصوده صلى الله عليه وسلم وممقتضى اللفظ والقول الثاني أن المراد به الرفق في السير لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلزته فأزعجت الراكبة وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن وفي هذه الأحاديث جواز الحداء وجواز السفر بالنساء واستعمال المجاز المجاز يعني وصف النساء بالقوارير يعني ومبعدة النساء من الرجال ومن سماع كلامهن إلا الوعظ